الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له إ ل ه عظيم يعلم السر والنجوى و أ ش ه د أ ن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن سار على طريقهم واقتفى أ م ا بعد فيا أ ي ه ا الناس أ و ص ي ك م ونفسي بتقوى الله العظيم فهي و ص ي ة الله لنا ولمن كان قبلنا ولقد وصينا الذين أ و ت و ا الكتاب من قبلكم و إ ي ا ك م أ ن اتقوا الله تقوى الله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 ثم يرسل إ ل ي ه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب أ ر ب ع كلمات يؤمر بكتب رزقه و أ ج ل ه و عمله و شقي أ و سعيد فوالله الذي لا إ ل ه غيره إ ن أ ح د ك م ليعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة حتى ما يكون بينه و بينها إ ل ا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أ ه ل النار فيدخلها و إ ن احدكم ليعمل بعمل أ ه ل النار حتى ما يكون بينه وبينها إ ل ا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة فيدخلها أ ي ه ا المسلمون في هذا الحديث العظيم سر عجيب من أ س ر ا ر ا ل ح ي ا ة و ا ل أ ح ي ا ء وقدره إ ل ه ي ه ع ظ ي م ة تتكرر وتتجدد عبر القرون ويشهد بها الناس في أ ن ف س ه م وذراريهم ومن حولهم و إ ن لم يقفوا على سرها و ا ل ت أ م ل في هذا الخلق العجيب والنظر في هذه ا ل أ ط و ا ر ا ل م ت ع ا ق ب ة للجنين وهو في بطن أ م ه حتى يخرج إ ل ى الوجود يزداد لها المؤمنون إ ي م ا ن ا ويقطع دابر الشك و ت ف ه م أ ه ل ا ل إ ل ح ا د المنكرين لوجود الخالق جل جلاله إ ن هذه ا ل ن ط ف ة بتشكلها و أ ط و ا ر ه ا واحده من دلائل ا ل إ ي م ا ن بالخالق جل جلاله فهي لا تختلف في أ س ب ا ب ه ا ولا تنقطع عن الوجود بتكرارها إ ن ه ا آ ي ه كبرى تدل على ع ظ م ة من خلق فسوى وقدر فهدى والسر ا ل أ ع ظ م أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن المدرك أ ن هذا ا ل إ ن س ا ن المدرك فيما بعد صاحب القوى والقدرات والطاقات والانفعالات أ ص ل ه من ماء ضعيف التقى فيه ماء الرجل مع ماء ا ل م ر أ ة فتولى الله خلقه و تكوينه عبر مراحل و أ ط و ا ر لا يعلم بها أ ق ر ب الناس إ ل ي ه ا إ ل ا بعد تحركها و نفخ الروح فيها فتبارك الله أ ح س ن الخالقين هذه ا ل ن ط ف ة يعلم الله ب د أ ه ا وهو الذي يصورها ويعلم ما ستكون إ ل ي ه هو الذي يصوركم في ا ل أ ر ح ا م كيف يشاء لا إ ل ه إ ل ا هو العزيز الحكيم ولا يقف علمه سبحانه بكونها ذكرا أ و أ ن ث ى بل يعلم قدر قدرها ويعلم أ ج ل ه ا ويعلم قدرها وفقرها وغناها وشقاءها وسعادتها وحيث اطلق علم الله فيها بقوله ويعلم ما في ا ل أ ر ح ا م فهو شامل لكل ما يتعلق بهذه ا ل ن ط ف ة منذ بدء تكوينها إ ل ى ن ه ا ي ة حياتها و إ ل ى أ ن تنتهي إ ل ى المصير المقدر لها في جنه أ و نار وهذا ما يقف البشر عاجزين عن معرفته مهما تقدمت بهم وسائل ا ل م ع ر ف ة إ ذ هو من المغيبات التي لا يعلمها إ ل ا الله جل جلاله هذه ا ل ن ط ف ة بما فيها من أ س ر ا ر و إ ع ج ا ز وكثره وانتشار في ا ل أ م م التي خلت والتي لحقت إ ن ه ا هينه على الله في خلقها وفي بعثها وكانه لم يخلق الا نفسا واحده قال الله جل جلاله ما خلقكم ولا بعثكم إ ل ا كنفس و ا ح د ة إ ن الله سميع بصير وفي ذلك رد على المنكرين للبعث الذين جاءوا إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون إ ن الله خلقنا أ ط و ا ر ا نطفه ثم علقه ثم مضغه ثم عظاما ثم تقول انا نبعث خلقا جديدا جميعا في ساعه و ا ح د ة ف أ ن ز ل الله هذه ا ل آ ي ة ما خلقكم ولا بعثكم إ ل ا كنفس و ا ح د ة إ ن الله سميع بصير والله تعالى لا يصعب عليه ما يصعب على العباد بل يقول للقليل والكثير كن فيكون قيل لابن عباس رضي الله عنهما كيف يحاسب الله الناس في ساعه و ا ح د ة قال كما, يرزق كما يرزقهم في ساعه و ا ح د ة عجبا لك يا ابن آ د م إ ذ ا اشتد عودك وكملت قواك نسيت الذي خلقك نسيت الذي خلقك من ضعف ثم تجادل وتخاصم ناسيا أ و متناسيا أ ص ل خلقتك وسر ا ل ع ظ م ة في ب د ا ي ة تكوينك اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه ف إ ذ ا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أ ن ش أ ه ا أ و ل م ر ة وهو بكل خلق عليم وعجبا لك يا ابن آ د م ما غرك ّ بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صوره ما شاء ركبك ثم انت يا ابن آ د م بعد تكذب او تشك في يوم الدين و إ ن لم تقل هذا بلسانك فلسان حالك يشهد ب إ ض ا ع ت ك للواجبات وارتكابك لكثير من المحرمات وقد لا تشعر بخطئك وقليلا ما تستغفر ربك ف أ ي ن ما يستلزمه الايمان بيوم الدين من خالص ا ل م ح ب ة لله والتوكل عليه والخوف منه و ا ل ر غ ب ة إ ل ي ه أ ي ه ا المسلمون ا ل إ ي م ا ن ب ع ظ م ة الخالق وقدرته من خلال بدء الخلق وتصوير ا ل أ ج ن ة ينبغي أ ن يقود لمزيد ا ل إ ي م ا ن بالبعث والجزاء وكثيرا ما ت أ ت ي آ ي ا ت الخلق وانتشار ا ل أ ح ي ا ء في الحياه الدنيا يا أ ي ه ا الناس إ ن كنتم في ريب من البعث ف إ ن ا خلقناكم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم أ ي ه ا المسلمون إ ن الله جل جلاله يقرر أ ن إ ع ا د ة الخلق للبعث أ ه و ن عليه من بدئه وله المثل ا ل أ ع ل ى وهو الذي ي ب د و الخلق ثم يعيده وهو أ ه و ن عليه وله المثل ا ل أ ع ل ى في السماوات و ا ل أ ر ض وهو العزيز الحكيم عباد الله في هذا الحديث الذي بين أ ي د ي ن ا إ خ ب ا ر صادق بتقدير الرزق وتحديد ا ل أ ج ل لابن آ د م وهو بعد في بطن أ م ه فعلى ما الجشع في طلب الرزق إ ل ى حد يتجاوز ا ل إ ن س ا ن الحلال إ ل ى الحرام أ و إ ل ى درجه يشغله هذا الوزن المضمون عن المصير المحمود في الجنان وهو غير مضمون لماذا التخوف على ا ل ح ي ا ة إ ل ى درجه يخشى الناس, يخشى الناس فيها أ ك ث ر من خ ش ي ة الله ف إ ذ ا جاء اجلهم لا ي س ت أ خ ر و ن ساعه ولا يستقدمون يا عباد الله كل ذلك لا يعني بحال أ ن يترك ا ل إ ن س ا ن فعل ا ل أ س ب ا ب ا ل م أ م و ر بها شرعا ولا يعني أ ن يتقحم في المهلكات والمنهيات ولكن اليقين والتوكل والصدق مع الله جل جلاله و ا ل إ ي م ا ن بقضاء الله وقدره و أ ن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن و أ ن ه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها و أ ج ل ه ا على ا ل إ ن س ا ن أ ن يوقن أ ن ه لو اجتمعت ا ل أ م ة على أ ن يضروه بشيء لم يضروه إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليه ولو اجتمعوا على أ ن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إ ل ا بشيء قد كتبه الله عليه بهذا جفت ا ل أ ق ل ا م وطويت الصحف وجرى قدر الله عز وجل وسبحان القائل في كتابه أ ف ر أ ي ت م ما تمنون أ أ ن ت م تخلقونه أ م نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أ ن نبدل أ م ث ا ل ك م وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاه ا ل أ و ل ى فلولا تذكرون اللهم بارك لنا في ا ل ق ر آ ن العظيم وانفعنا بما فيه من ا ل آ ي ا ت والذكر الحكيم أ ق و ل هذا القول و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم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 حتى ي ن ش أ عنها ا ل أ ن س ا ب و ا ل أ ص ه ا ر فهو في بدايه امره ولد نسيب ثم يتزوج فيصير صهرا ثم يصير له أ ص ه ا ر و أ خ ت ا ن وقرابات وكل ذلك من ماء مهين ودليل على ق د ر ة رب العالمين قال الله عز وجل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وسر آ خ ر أ ن هذه ا ل ن ط ف ة التي لا تكاد ترى بالعين ا ل م ج ر د ة حين استقرارها في الرحم تحمل معها مواصفات وموروثات الجنين بعد و أ م ا السر الثالث فهو أ ن هذا الجنين يعيش ويتشكل في ظلمات ثلاث في ظ ل م ة البطن وفي ظ ل م ة الرحم وفي ظ ل م ة ا ل م ش ي م ة كما قال تعالى يخلقكم في بطون أ م ه ا ت ك م خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إ ل ه إ ل ا هو ف أ ن ا تصرفون والله وحده يتولى رعايتها و ي ه ي ئ لها غذاءها والظروف ا ل م ن ا س ب ة لنموها ثم بقدرته بعد يتولى إ خ ر ا ج ه ا بعد اكتمال قواها وقدرتها على العيش خارج هذا الجو الذي أ ل ف ت فتبارك الله الخالق ونعم القادر المقدر فقدرنا فنعم القادرون أ ي ه ا المسلمون وفي ن ه ا ي ة الحديث لفته ووقفه عند حسن ا ل خ ا ت م ة أ و سوئها والثبات على الحق إ ل ى الممات أ و الزيغ عنه نعوذ بالله من الحور بعد الكور والضلاله بعد الهدى فوالله ان أ ح د ك م ليعمل بعمل أ ه ل النار حتى ما يكون بينه وبينها غير باع أ و ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أ ه ل ا ل ج ن ة فيدخلها وان الرجل ليعمل ا بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها غير ذراع ٍ او ذراعين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها قال ابن ابي جمره رحمه الله هذه, هذه هي التي قطعت اعناق الرجال مع ما هم فيه من حسن الحال لانهم لا يدرون بماذا يختم لهم ترى من منا تخيفه نهايه الحديث فيظل دائبا في عمل الصالحات خائفا ً من الزيغ قبل الممات سائلا ل ربه دائما ً حسن الختام والخوف و ا ل م ص ي ب ة حين يقل عملنا ويقل خوفنا وحين ندعو اللهم أ ح س ن ختامنا اللهم أ ح س ن خاتمتنا فهل ترانا نستحضر ما جاء في ن ه ا ي ة الحديث وما أ ح ر ا ن ا أ ن ن ت أ م ل ما جاء في ا ل ر و ا ي ة ا ل أ خ ر ى في مسند ا ل إ م ا م أ ح م د لا عليكم الا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختم له ف إ ن العامل يعمل زمانا من عمره بعمل صالح لو مات عليه دخل ا ل ج ن ة ثم يتحول فيعمل عملا سيئا ايها المسلمون وفي الحديث تذكير و ت أ ك ي د على ا ل إ ي م ا ن بقضاء الله وقدره وهو أ ح د أ ر ك ا ن ا ل إ ي م ا ن السته فلا يتم إ ي م ا ن العبد إ ل ا به وهو التسليم والرضا ل أ ق د ا ر الله على العبد وفي الحديث إ ن العبد لا يبلغ ح ق ي ق ة ا ل إ ي م ا ن حتى يعلم أ ن ما أ ص ا ب ه لم يكن ليخطئه و أ ن ما أ خ ط أ ه لم يكن ليصيبه ن س أ ل الله الكريم رب العرش العظيم أ ن يجعلنا ممن يؤمن بقضائه وقدره ويؤمن بلقائه وكتبه إ ن ه جواد كريم اللهم إ ن ا ن س أ ل ك العفو و ا ل ع ا ف ي ة و ا ل م ع ا ف ا ة ا ل د ا ئ م ة في الدنيا و ا ل آ خ ر ة اللهم اجعل ا ل ق ر آ ن لقلوبنا شفاء ا و ل أ س ق ا م ن ا دواء اللهم اجعله لنا شافعا اللهم اجعلنا ممن يتلوه آ ن ا ء الليل و أ ط ر ا ف النهار ويؤمن به ويحل حلاله ويحرم حرامه يا رب العالمين